بسم الله الرحمن الرحيم الف را تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذره ناسا وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُضِيعٍ هِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الْضُرُ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أو قاعدا أو قائما فلما, فلما كشفنا عنه ضره مر ان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إلا عليه آية من ربهم، فقل إنما الغيب لله فانتظرو إن معكم من المنتظرين.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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا إنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا, لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلننجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا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 هم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أشحاب النار هم فيها خالدون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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون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 اَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّا الَّذِي لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا عَلَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله ولكن ولكن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 قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمْمَةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ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 أَصُمْمَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ بِهِ أَلآنَ وَقَدْ كُمْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ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 إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض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 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء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 فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَن أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَا أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو منه مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ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 قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وَمَا يتبع الذين يدعون مِنْ دون الله شركاء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ATَقُولُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ اِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَالِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُورَكَاءَكُمْ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 وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم في البينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم وحارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين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 وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضل عن سبيلك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 إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت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 من المفسدين، فاليوم ننديك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَأْوَى صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُ فِيهِ حَتَّى فَمُخْتَلَفُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 إلا قوم يونس لما آمنوك فِي الدُّنْيَا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسك الله بضره فلا كاشف له الله وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم